والقرآن بالذكر بل الذين كفروا في عزة وشقا كم اهلكنا من قوم منقين فما دا ولا تحيى من ja yeah. ان ذا لا شيء ما انثمي اغوان في علينك من عينينا بل هم في شك أم عندهم خزائم رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك في الأسباب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وكذب رسل فحق عقاب وما ينظر هؤلاء قَالُوا رَبَّنَا عَذِّبْ لَنَا قَوْمًا قَدْ يَنَابَ دَيَّاً مِنَ الْحِسَابِ